Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm D-Din Iyaka Nasta'in Ihdina صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين Allah Ya kaum, Inni laku nazer mubin. A n agbud Allah, wa taqoh, wa atiyyoh. Ya uffir laku min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 فِرَأَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا, ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصر تكبر استكبارا ثم I'm a الله سبع سماوات طبقاً، وجعل القمر فيهن نوراً، وجعل الشمس سراجاً. Aidukum fiha, wajhrujukum ihraja. Wallahu jadzalkum al-arz bi saqal li minha subulah fi jaja. قَالَ نُوحُ ومكروا مكرا كبارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنا